بسم الله الرحمن الرحيم والنجمي اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى استوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدل، فكان قاب قوسين أبعدنا، فأبحى إلى عبده ما أبحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إذ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَضَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِفَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى بك إذن قسمة طيزا إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن لا يبعون إلا الضن وما تهوى الأفوس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وَكَمْ مِمَّ لَكِنْ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى